عباس عباس عباس عباس بعباس, عباس بعباس محتار بتفسيره كل الغير براسه واصبح راع الغيره دار بتفسير كل الغيره براسه وصبح راعي الغيره تفخر بكل عتره لو سميتها بالسهران لو سميتها بالسهران من حيدر علما وفكره وسر المعصوم بسره استمع الغيره عدرا بس تدخل باب الحضره ما تبران الاصرار من حيدر اارحب دينا بانفاسه والشاغل تفكيره بس تحب باسه لحيران بتفسيره للغيره براسه على الغيره للعطشان من يطوف يشرب مي من كفوفه يشرب غيره من كفوفه دمار وعلي قاعد شو ما مغابي وعافي ظيوفه الدنيا بما موصوف من تسع راس يتبسم الزين يغوى ما يهتم والشرحه ربناسه بما نوتدبيره بسعب ناس يعرف تبشير والخير براس صباحا الغيظ طبع بمهدي يعرفونه لو شافوا تبكي سمت بش عيوننا بسمي حسيني حلفونا عباس مني سكتونا صار الطاف من سكتونا فارس الملك يدونا ما صارت طاف من دوننا ما لا لا يركن شيا في الاقدام من يخدم صوت الاسلام وينذ ضد الظلام حسم راس العايل داس واصبح خصم بحيره عباس بعباس انصاف وعدل وانصاف زعل وغيظ واعراف والبسمه اللي بين شفافه سبع اهله وما عرف لطاف بحيدر طاف وتخلد سر الايات تدرس يوم الكلفه بتشهد ريح الصعبه نفس يوم الطف مقياس ظل شاهد تصويرا يا باسل بارق من سر حسين سر حسين اسرارا بتطف مشعوده ساره ومنور الدنيا انوارا يفعل حاجه لسوا ايه طبع طبروشة دت باس وافكاره وتاثيره <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>